فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّ نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِعُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إلهه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يذرون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون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 وَأَلَّا تَعْدُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي لَعُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَنِزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَن هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يضلي في البطون كغلي الحميم خذوه فعكلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم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 يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره عذابا أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين مورا انهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلى نهوه هواه وأضلله الله على علمه وغتم على سمعه وقلبه غتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله فلا تذكرون.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 أبين كفروا أفلم تكن آياتي تتلع عليكم فاستكبرتم وكونتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها و الساعة لا ريب ما ندري ما يتين لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم انساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من نصير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 السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله